في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره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 أن صبنا الماء صبا، ثم شقنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبة، وعينب وقبة، وزيتون ونخلة. وَأَثَاءِ قُحْلَبَا وَفاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ إِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أدوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة